وسامحنا وتب علينا اللهم اغفر لنا إنك انت الغفور الرحيم وتب علينا إنك انت التواب الكريم واعفو عنا إنك أنت العفو الحليم رضينا بالله ربا وبالمحمد الرسول وبالإسلام دينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا اللهم ارضينا في أهلنا وأولادنا ولا تسؤنا فيهم أبدا يا رب العالمين اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا اللهم رفقنا من الصدق أخلصا ومن الإخلاص أصدقا ومن اليقين أرصحا ومن الإيمان أكملا ومن التوحيج أكم الله رجوعنا الصدقة والإخلاصة في طلب العلم وتبليل اللهم ادعمنا هداء المهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم أمين يا رب العالمين وقفنا بإذن الله تعالى عند مصادر أو عند الحديث عن مصادر مصادر الدعم خصائص الدعم صفات الدعم وسائل الدعم أساليب الدعم صفات الدعم مصادر الدعم أي المصادر التي تفتقد أي المصادر التي افتقى منها مادة الدعوة زاد الدعوة والدعوة مقومات الدعوة والدعوة خصائص الدعوة هي الميزات ميزات الدعوة الإسلامية خاصيا هي الميزة التي تنفرد بها الدعوة عن غيرها من الدعوات الأرضية والنحن المضعيف وسائل الدعوة هي الأدوات والآلات التي تبلغ عن طريقها الدعوة سلط الدعوة مثلا مثلا زي الكتاب وسيلة الخطبة وسيلة المحاضرة وسيلة تلفزيون وسيلة نت وسيلة هذه كلها وسائل تبلغ عن طريقها الدعوة والإسلام لا يبقى عن وسيلة كلما يعني ظهرت لنا وسيلة يمكن أن تبلغ الدعوة عن طريقها وسيلة نافعة ومثبرة لا، الإسلام لا يحبب ولا يجمد على وسائل إنما الإسلام يرحب بكل وسيلة يمكن أن تبلغ الدعوة عن طريقها أساليب الدعوة الأسلوب والطريق الذي يبلغ بالدعوة الأسلوب والطريق في اللغة والأسلوب هو المنهى الأسلوب أو الطريق التي يبلغ عن طريق الدعوة مثل الحكمة الأسلوب زي الموعظة الحسن أسلوب زي الدعوة بالجدال بالتكي أحسن أسلوب الترغيب والترغيب أسلوب المقابلة بين الأضاء أسلوب الدعوة بالموقف أسلوب بالمثل أسلوب هذه كلها أسلوب الطريق الذي تواصل الدعوة المناج هو الفقطة التي تسير عليها الدعوة هذا منهد الدعوة؟ الخطة التي تسير عليها الدعوة مثل مثلا إيه؟ نبدأ بماذا؟ نبدأ بالعقيدة هذا منهد؟ نبدأ بمن؟ بالعشيرة الأقربين وأنظر عشيرتك إيه؟ الأقربين هذا منهد؟ نبدأ الدعوة تبدأ سرية إن كان هناك حرب على الدعوة هذا منها الدعوة تبدأ جهرية إذا اقتضى الأمر يجهر بالدعوة وكان الأمر مناسب لأن نظهر بالدعوة هذا منها الدعوة ضيق عليها النبي هجر أصحابه إلى الحبشة هذا منها النبي عليه السلام تقومر عليه على التخلص منه فهاجر إلى المدينة بدعوته هذا منها النبي بدأ في المدينة بالبناء المسجد هذا منهج وهكذا النبي بدأ يرسل الرسائل والمكاتيب للملوك والرؤساء في كل مقاع الأرض يدعوه للإسلام ويدعوه لله هذا منهج بل منهج هو خطة الدعاء الصفات هي صفات الدعاء هي أخلاق الداعي. من الحميد ومن الزمين الحميد من مثل التوابع ده صفة الصبر صفة السطر صفة الرف التي يصير صفة الحلم صفة الرحمة صفة دي كلها صفات الداعي الكبر ده صفة زميمة ينبغي أن يبتعد عن الداعي الكبر صفة الغضب صفة زمينة دي كلها ايه كلها صفة هيبا كده اتضح لنا الفرق بين المصابر والخصائص والوسائل والأساليح والصفات والمنع لكي لا نخلطش بين الأسياء وبالمثال اتضح لنا المقام المصدر الأول الأول نتكلم دلوقتي بها عن مصادر الدعوة إلى الله عز المصدر الأول الذي تستقى منه مادة الدعوة والذي يأخذ منه مقومات الداعية والدعوة هو القرآن التالي هذا هو أولى المصادر المصدر الأول والأصل والأساس الأول للدين للدهم القرآن الكريم والقرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قرآن نحو ركحان قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا جمعناه وأثبتناه في صدره فعمل منه كان جبريل إذا تنزل على النبي عليه الصلاة والتنمج بشيء من القرآن نقش في قلبه نقشاً لا يخرم منه حرفاً لا يضيع منه حرفاً هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله عز وجل لجمعه لثمرة كتبه القاف كل ما في الكتب السماوية السابقة من هدى ونور جاء في فره. وكل ما احتاجت إليه في عصر تناثل وما ستحتاج لي البشر إلى يوم القيامة ولم يأتي في الكتب السماوية السابقة جاء بالقرآن ولذلك جعل الله عز وجل القرآن كتابا مهيمنا على الكتب السابقة مهيم يعني إيه؟ يعني تعرض الكتب عليه ولا يعرض عليه فما وافق القرآن في هذه الكتب يمضى يعتمى وما خالف القرآن يرد لأنه مغيم لأنه محفوظ لأنه معصول لأنه لا غنى عنه إلى يوم القيامة أما الكتب السماوية السابقة يمكن أن يستغنى بالقرآن عنه يمكن أن يستغنى بالقرآن عن كما قالوا طلع الصباح فأقفئوا التمجيلة يعني الكتب السماوية السابقة بالنسبة للقرآن كالشموع بالنسبة للشمس هل الشموع لها لازمة في وجود الشمس كذلك الكتب السماوية السابقة لا حاجة إليها مع وجود للقرآن والقرآن مهي عليها. يعني إذا كان فيها حق لم يخرف لم يغير يوافق ما جاء في القرآن لا بأس إلى الاستئناس به لا للاعتضاء للاستئناس به وما خالف القرآن نعلم أنه إما أن القرآن نسخ وإما أنه من تحريفات القول حدفونا الكلمة من بعد من بعد المواضح نعم نعم نعم نعم يبا بنقول وتسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله عز وجل لجمعه لثمارة كتبه خاصة وثمرت جميع العلوم عام كما أشار الله عز وجل إلى ذلك فقال وتفصيل كل شيء وقال بياناً لكل شيء وفي الإصطلاح القرآن في الإصطلاح هو كلام الله عز وجل المعجز المعجز يعني لا يقدر عليه بشر ولذلك لما آبوا للنبي أنك افتريت هذا القرآن من عندك وزعمت كذبا أنه من عند الله ربنا شبحانه وتعالى تولى الرد قال أم يقولون افترى قل فأتوا بعشرة صور مثلي مفتريات محمد عرب زيك وأنت عرب أقحى مثلا بتقولوا المفترى القرآن ده واحدة اكتمعونتوا جميعاً اشتروا لنا عشر آيات إن عجزتم فهو أيضاً يعجز زيكم عربي زيكم إذن هو من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يستطيع البشر مجتمعين أن يأتوا بمثه ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله صورة من ولا بمثل آية منه فدل هذا على أنه بعد على أنه من عند الله أهل المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين حبريم عليه السلام بلسان عربي مبين وهذا يعني جاب لنا القران من من بلغه ليس بلغه لا نعرفها بلغه وتحدانا ان ناتي بمثله كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ان كنتم صادقين احرفه عربي لسانه عربي وبي وانتم عرب تتكلمون العربي اتونا بمثل هذا القران فده هذا على الايه عشان حاجه الجداد هل ما المتعبد بتلاوته اي نقرا به في الصلاه نعبد بالله اصله وجل بتلاوته في الصلاه وفي غير الايه الصلاة. فكلاوة القرآن قربة وعبادة سواء في الصلاة أو في غير, أو في غير الصلاة المكتوب في المصاحف المكتوب بسورة الفاتحة المكتوب بسورة النساء أنزل الله تبارك وتعالى ليكون داعما للدعوة وهداية للخلق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ودستورا للأمة قانون ودستورا للأمة وآية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن آية على أن محمد رسول الله فلولن يكن محمد رسول الله كيف أتى بهذا لولا أنه رسول الله كيف كان يأتي بهذا القرآن فكون وجاء بهذا القرآن هذا, هذا القرآن دليل على أنه رسول الله لولا أنه رسول الله ما قدر أن يأتي بهذا القرآن لعجل أن يأتي بهذا القرآن وبرهانا ساطعا على نبوته ورسالته دل القرآن على أنه نبي ورسول من عند الله عز وجل وحقة قائمة إلى يوم الدين حقة قائمة سيسأل الله, الله عز وجل عن هذا الفعال لماذا لم نكلوه كما أمر الله لماذا لم نعمل به كما أمر لماذا لم نحكمه في أمور حياتنا كما أمر الله سنسأله كما كان يقول أبو الضرباء رضي الله عنه إني أخاف ألا تدعني آية آمرة تحمل أمرا إلا وتأتيني يوم القيامة قائلة يا أبا برداء هل اقتمرت أنت وقلت وأقيم الصلاة وهي الزيد ما هل اقتمرت هل أقمت قلت وقات الزكاة وهي الزيد هل اعتمرت وأديت الزكاة انبلغ مالك النصاب وحال عليه الحول ولا تدعوني آية مزاجرة فيها نهل إلا وتأتيني يوم القيامة الآن اللي بجيني نقول لي يا أبا الضرداء هل اصدقرت هل ارعويت فماذا أقول ويقول لمن لم يعلم مرة ويقول لمن علم ولم يعمل سبع مرة كلام غالي الله إذن القرآن جاء ليقام في الحياة إذن القرآن جاء ليحكم إذن القرآن جاء دستور بكم إذن القرآن جاء لنقضي به بين الناس حجة قائمة إلى يوم الدين من راء ابو عمل وحجه على صاحبه ان وراءه ظهريا ولم يقراه ولم يعمل ويل ويل لمن علم مره وويل لمن, لمن, لمن علم ولم يعمل سبعه مرات ويل لمن لم يعلم ويل لمن لم يعلم مره ويل لمن لم يعلم مره ويل لمن علم ولم يعمل سبعه مرات هل تشهد بانه تنزيل الحكيم الحميد بل هو المعجزه الخالده الخالده يعني مش معجزة بس زمن تنزل القرآن زمن في صدر الإسلام إنما معجزة زمن تنزل القرآن في صدر الإسلام وسيظل معجزة إلى يوم القيام فهو معجزة خالدة يعني الإسلام تحدى العرب في, في صدر الإسلام ويتحدىهم الآن وسيظل يتحدى البشرية إلى يوم القيامة أن تأتي البشرية بمثلة أو بمثل عشر سورة منه أو بمثلة سورة منه فإن عجزت في كل عصر وفي كل مصر دل هذا القرآن على أنه كلام الله وعلى أنه من عند الله عز وجل والذي جاء نزل علي هذا القرآن هو رسول الله وبلغ عليه ورسول الله فدل القرآن زيته على أن محمدا رسول الله حقاً وصدقاً هو المعجزة الخالدة التي تتحدى الأديان والأمم على مرء الأزمان والقرآن الكريم ومنبع الخير كله ومطلع الهداية التي أشرف دورها على قلوب الناس فبدد منها الظلمات واستأصل منها الضلالات فمن تمسك به فقد استمسك بالعروه الوثقى لامتصام لها وهو اساس هذه الدعوه ودعامتها جعل الله هدى ونورا يخرج به الناس من الظلمات الى النور قال الله تعالى الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس أيديه من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز الحميد وقال سبحانا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فَسَيُنْدِفِلُهُمْ تِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَطْرٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا وقال عز وجل يا أهل الكتاب وهو اليهود والنصار ومن لهم شبهة كتاب كالمبوس المبوس آل ملحقه بأهل الكتاب لأن لهم شبه كتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم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 فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا نورا الذي أنزل معه أولئك هم المفلكون وقال تعالى ما كنت تدري يا محمد ما التساب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الكتاب صحيح البخار وهذا الكتاب أي القرآن الذي هذى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هذى الله به رسولكم الكتاب ده هو لربنا هدى به محمد خذوا بي تهتدوا إلى كل ما اهتدى إليه محمد الله واكبر كلام غاري والله كلام سيدنا عمر دفل بخالي وهذا الكتاب أي القرآن. الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسولكم يقول لما هدى الله عز وجل به رسولكم أنزله الله عز وجل ليقوم به المنحرفين عن طريق الجادة طريق الجادة هو الطريق المستقيم هو طريق الكتاب والسنة ويهديهم من الضوالة ويبصرهم من العمل يعني ما سوى طريق القرآن والسنة ضوالة وعمل ظلمة وجهل وضلال وعمى وحراف ودواية لما طريق القرآن وسنة طريق النور والهدى طريق الاستقامة يهديهم به من الضلالة ويبصرهم من العمى وليرفعهم به إلى المكانة العالية والأفق الأسنى أي الأعلى والأسنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين يرفع به من تلاه حقة لوجه وعمل به واتخذه له إماماً يقوده إلى الحق والنور يريد به من خلفه وراءه ظهرية أو تلاه بلسانه ولم يعتقده قلبه ولم يؤمن به قلبه ولم تعمل به دوارعه ولم يقيمه في حياته القرآن يحكم هذا ويرفع ذاته يرفع من عظمه وقرأه وعمل به وأقامه في الحياة واتخذه له إمامه يرفع به من عنا به قراءة وتدبرا وعملا وتطبيقا وجعله إماما ويخفض به من هجر وجعله وراءه ظهرية واتبع هواه يرفع به الذين يهتدون بنوره ويقفون عند حدوده ويخفض به الذين يضلون عنه إلى الأهواء والضلال وَيَغُونُهَا عُيُونُهَا وَلا يبالون بشيء من حلاله وحرامه كتاب مبار لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه كل حق محفوظ معصوم مصرون. محفوظ معصوم مصرون. لا تشوبه زرة بلال ولا شائبة هوا كتاب كله حق كله نور كله هدى كتاب مبارك الآن واحدة تلاقي فيها ثلن من المواعث والوصايا المباركة شوف رب بنيو دي يا أيها الناس قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْهُمِنِينَ أي واحدة صد صد موعظةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ شفاءٌ من أمراض الشبهات والجهل والهوى والضلال والشرق وهدى هداية ورحمة كتاب رحمة ورحمة كل المؤمنين فعلا مبارك الآل واحدة تلاقي فيها خير كثير ثلث من الوصايا والمواعدة المباركات التي لا غنى عنها غير هذا الكتاب يمكن تقف صفحة كاملة وما تطلعش منه بحاجة هنا تقرأ بصدر تطلع منه بمواعذ كثيرة مباركة لا هنا منها من ربط نفسه به امتلأت حياته نوراً وهتاياً وأمناً وطمأنينة أيها الله والله تقرأ وتنزل عليك السكينة وتنزل عليك الطمأنينة وتحس بالراحة وتشعر بالوصلة بالله سبحانه وتعالى زل جلال والجمال والكمال وتشوف النور وانت بتقرأه تشوف النور ينزل عليك في استقع في الولاد انت بتقرأه في القرآن نصحف نور هدى رحمة سكينة أمن راحة طمأنينة قرآن كتاب مبارك راحة وسكينة وكلما قرأته في بيتك كان بركة عليك وعلى والديك وعلى أهلك وعلى أولادك وعلى دعوتك قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مباك مبارك مش مبارك انا ما سمعتش هذا الكلام ده الله بارك اللهم لا شمان اللهم بارك ربنا الجميع وتبعدنا الله الله اكبر ربنا نتمنى أن ربنا يهدي كل الخلق ويتوب على كل الخلق ونسأل الله أرد على من يأتي بعده أن يتطعز وأن يعتبر أن يتطعز وأن يعتبر وأن يتق الله في رأيته عشان الرأية يحبه وربنا يحبه ويكون بركة على رأيته وعلى الأمة وعلى الخلق أجمعه اللهم أمين اللهم أولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم أولي أمور مصر خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم واهد العصار وتبعد الجميع يا رب العالمين كتاب هذه الأمة الخالد الذي أنشأها هذه النشأة وبدلها من خوفها أمن ومكن لها في الأرض ووهبها مقوماتها التي صارت بها خير أمة ولم تكن من قبل شيء يذكر وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء الكريم في أمره ونأيه كلما قرأوا الآية نظروا هل فيها أمر عايزة مني إيه أيها الآية بتطلبي مني إيه بتؤمروني بإيه ويأتمر فيها نهل بتنهي بتنهيني عن إيه بتزجريني عن ماذا وينزجر يبتتر الأمر ويجتنب النهل فيها وعد اشتاء تعد بالجنة لمن آمن وعمل صالحا يشتاء إلى الجنة ويسأل الله الجنة فيها وعيد بالعذاب بالسخط بالنقمة بالغضب بالنر لمن يعصي الله سبحانه وتعالى يقف ويدعو الله أن يعيد من غضبه من سخطه من نقمته من عذابه من ناره هكذا تكن مع القرآن هكذا تكون مع القرى الأمر تمتسك النايج تكتنب الوعيد تسأل الله أن يدفع عنك الغضب وأن يعيدك من كل ما يقرأ وأن ترتكب نهيها فضل